بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعالق الطيبين الطاهرين والله أمام الله محمد. محمد. المطلب الرابع يعتبر الفقير المعطى من الهادي أن يكون مؤمنا واستدل عليه للإجماع وبما يستفاد من النصوص فأما الإجماع فهو مشوب بالمدركيات وأما النصوص فوجه الاستدلال بها على اعتبار الإيمان إحدى نقطتين الحمدى <تصفيق> التمسك بنكتة التعليل في معتبرة ابن أبي يعفور باب خمسة من أبواب المستحقين للزكاة حديث ستة قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال هي لأصحابك قلت فإن فضل عنهم قال أعد عليهم قلت فإن فضل عنهم قال فاعد عليهم قلت فإن فضل عنهم قال فاعد عليهم قلت فإن عنهم قال فاعد عليهم قلت فنعطي السؤال منها شيئا قال لا والله إلا الترام إلا أن ترحمه فإن رحمته فأعطيه كسره ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه هذا المكتاب بدعوى ان ظاهر ذيلها لا والله إلا التراب عدم أهلية المخالف لإعطاء شيء مما يجب على المكلف ولكن يلاحظ عليه أن ليس الذيل ظاهرا في سياق التعليل كي يتمسك بعمومه بسائر الواجبات وإنما غاية مفاده عدم استحقاق المخالف للزكاة لا أنه لا عدم أهليته لمطلق ما وجب في المال مضافا إلى أن ظاهر معتبرة الحداد هو مانعية النصب لا مطلق الخلاف فلذلك يجوز إعطاء المخالف عند عدم المؤمن <تصفيق> الان بين الان بين في الروايه موجود تفصيل حديث سبعه من نفس الباب عن العبد الصالح قلت له الرجل منا يكون في ارض منقطعه كيف يصنع بزكاة ماله قال يضعها في إخوانه وأهل ولايته قلت فإن لم يحضره منهم أحد قال يبعث بها إليهم قلت فإن لم يجد من يحملها إليهم قال يدفعها إلى من لا ينصب قلت فغيرهم يعني من ينصب قال ما لغيرهم إلا الحجر فإن ظاهرها مانعية النصب المعنى الأخاص وأما المخالف غير الناصب فيجوز إعطاؤها في فرض عدم المؤمن وهذا ما يستفاد من موثق الفضيل حديث ثلاثة باس خمسة عشر من أبواب زكاة الشطرة على ابي عبد الله عليه السلام كان جدي رسول الله <تصفيق> صلى الله عليه وعليه يعطي فطرته الضعفه ومن لا يجد ومن لا يتولى منهم من لا يتولى عهد النبي منهم من لا يتولى انهاكوا في عهد النبي لا يتولى اذري انا ابو جنكانو جماعه معوفين بحالهم لا يتولون ولا يطيب في عهد النبي كان معروفين مثلا معروف معلوم ولا فلان هم دون فقراء هم كانوا اغنياء عفوا كانوا هذول هم كانوا فقراء قال وقال ابو عبد الله عليه السلام هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب وبها يخرج عن عموم صحيح علي بن يقطين حديث ستة من نفس الباب أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة هل يصلح أن تعطى الجيران والبؤورة ممن لا يعرف ولا ينصف ان الله هو من أهل الولاي ولا هو من أهل ابنه ممن لا يعرف ولا ينصد فقال لا بأس بذلك إذا كان محتاجان فإن إطلاقها يقيد بفرض عدم وجود المؤمن كما في النصوص الأخرى وبالتالي فمع احتمال خصوصية للزكاة لم يصح التمسك بهذه النصوص لمحل كلامنا وهو الهدي وإن لم يحتم الخصوصية فمقتضى النصوص والتفصيل وهو جواز اعطاء صدقة الهدى للمخالف في فرض جنوب عدم المؤمن لا شرطية الايمان مطلقا النكتة الثانية للاستدلال بالنصوص على شرطية الإيمان. التمسك بإطلاق صحيح علي بن بلال. باب خمسة من أبواب المستحقين للزكاة. حديث أربعة. كتبت إليه أسأله. من هو الذي كتب إليه شيخنا؟ كتب إلى منهم؟ وان شيء حسن, حسن هنا محسن. منه كتبت الا اساله منه الذي زمان هذا هل يجوز ان ادفع زكاه المال والصدقه الى محتاج غير اصحابي فكتب لا تعطي الصدقة والزكاة إلا لأصحابك بتقريب أن مقتضى اطلاق الصدقة شمولها لصدقة الهد فإنها صدقة ومقتضى هذا عدم جواز اعطائها للمخالفين إلا ان يقال بان الروايه وارده في مقام الافتاء وتحديد الوظيفه الفعليه والروايه الوارده في مقام الافتاء يلاحظ فيها الامام عليه السلام المرتكزات لدى المستفتيك فمن المحتمل جدا ان المرتكز لدى المستبتين اختصاص او انصراف عنوان الصدقه عند اطلاقها للصدقه الواجبه غير الزكاه وعدم شمولها للهادئة فما احتمال ان المرتكز لدى السائل هو ذلك فلا يمكن التمسك بالاطلاق اي اطلاق عنوان الصدقه لكل ما وجب قربة لله تعالى والسر في ذلك أن احتمال قريبة الارتكازية موجب للشاط في اصل مراد الاستعمالي ومن الواضح بالوصول ان التمسك باطلاق المفهوم فرع احراز المراد الاستعمالي منه والشك بالمراد الجدي كما اذا قال اكرم العالم واحرجنا ان المراد الاستعمالي من العالم مطلق من عالم. ولكن شككنا في المراد الجدي وأنه هل يشمال النحوي والمؤرخ أم لا فيتمسك هنا بإطلاق المراد الاستعمالي لإثبات مراد الجدي واما اذا قال المتدين وقفت داري للعلماء ونحن نشك من العاصي انه لعل المرتكز لديه انصراف عنوان العلماء للفقهاء وبالتالي فلم نحرز أصل المراد الاستعمالي إذ لعله بسببي ارتكاله استعمل العنوان في خصوص الفقهاء ففي مثل هذا المورد التمسك بالاطلاق ليس صناعيا لعدم احراز اصل المراد استعمالي والرواية من هذا القبيل حيث إن عنوان الصدقة والزكاة ورد في سؤال مستفتي فأجاب الإمام عليه السلام لا تعطي الصدقة يعني بما هي بحسب مراد من منها لا تعطي الصدقه والزكاه الا لاصحابك صار معلوم شيء طيب نعم لا مقام لا ما قلت ما مقام هذا لا يعني بل المفروض انه, أنه, أنه بحسب ارتكاز المستكفي هذا فايت فاطمه عدم تنبيه لمانا شنو إذا عنوان الصدق منصرف في زمانه لعليه الصدق بعد ما ما ما جوابهم شيء آخر. إذا هو منصرف لأذل ذلك أو شيء آخر، وإلا يجب على الإمام في كل موارد التي يحتمل الإطلاق بعد مئة سنة من زمانه أن ينبت على جماعة ربما يمكن بعد مئة سنة تغير الذاك ترجي ليس عرفيا يعني الإطلاق المقامي هنا ليس عرفيا لأنه هذا ليس من الأمور المتداعى إليها في زمن المستفي. أحسنتم فمع وجود الاحتمال وكافية في عالم التنسي نحن نقول الضابط هو هذا شيء ثالثا تكون الروايين في مقام التعليم يعني أن الإمام في مقام بيان الحكم الشرعي فالمدار على إطلاق العنوان الوارد في كلام الإمام حدث وتارة تكون الرواية في مقام افتكا سؤال وجهه الامام الامام شنو اريدكم في مقام الافتكا وبيان وظيفة الشاعر والمفروض ان العنوان ورد في وين في سؤال السائل نفسه بما ان العنوان ورد في سؤال السائل بلا اشكال مقتضى التطابق بين الجواب والسؤال اذا كان واردا في مقام الاستفتاء ان ينصب الجواب على ما اراده السائل هنا في مثل هذا الفارق اذا احتملنا انصراف هذا العنوان في زمن السائل لحصه معينه وكان هذا الاحتمال احتمال عرفي ومو احتمال وهمي بمعنى ان له شواهد من النصوص مثلا له شواهد في الفقه مثلا فاذا احتملنا انصراف العنوان في كلام السائل لحصه معينة وكان هذا الاحتمال عرفيا له مناشئ هنا نقول يمكننا التمسك بالله لماذا؟ لأجل الشك في أصل مراد الاستعمال من هذا العنوان في سؤال السائل هنا في محل كلامنا عنوان الصدقة كثر استعماله في النصوص في صدقة خاصة يعني غير الهجل هذه كثرة الاستعمال أوجبت أن يكون احتمال انصراف عنوان الصدقة في زمن السائل وفي كلامه إلى الصدقة المعينة اوجبت أن يكون هذا الاحتمال احتمالا عرفيا فبالتالي لا نحرز أصل المراد الاستعمالي كي نتمسكنه بالإطلاب هذا مثل ما ذكره بعض فتا يكون خارج عن كطار البحر هذا كبراوي الواضح هذا الشيء الشيخ لا مو ابن السيد الشيء بان السيد الشيء لا ظنية تقصد المثال اللي مثلا بسي شيء لا بسي شيء شيء شيء شيطان نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وأنه وأنه في مقام لإستوريان الضريفة الثانية ليس واضحا لان السؤال إذا إذا افترضنا أن السؤال اذا افترضنا ان السؤال وارد من أمثال زراره ومحمد بن مسلم الذي الذين وسأله في مجلسه أما ظاهر الكتابه اليه وقوله يجوز أن أدفع ذكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ظاهرا أنه في مقام استبداء والنتيجه عدم نهوض دليل واضح على اعتبار الايمان في الفقير المعطى واذ كان مقتضى الاحتياط اعتباره لذهاب المشهور إليه المطلب الخامس لا <تصفيق> ليس الشك في الأصل العملي الآن <تصفيق> الشك على مستوى الأصل اللفظي فنتمسك في الإطلاق اللفظي بعد نيش لا لأصالة الاشتغال شيئا نتمسك بإطلاق فاطره الباعث الفقير خط إذن دليل لطبي يتنسك في إطلاقك عندنا دليل يقول أطعم البائس الفقير مختبى إطلاق عدم اعتبار الإيمان ما دام لم ينهر دليل المقيد ومختبى الإطلاق اللطبي عدم يسير ما تصل النوبة إلى الأصل العملي حتى نوت أنه أصالة الاشتراك ولو وصلت النوبة إلى الأصل العملي ولن دوران الأمر بين الأقل والأكثر تجري البراءة عن شرطية الإيمان المطلب الخامس لو لم يعمل الناسك بوظيفته فلم يقسم الهدي ولم يعطي ثلثه هديه ولا ثلثه صدقة فهل يكون ضامنان لو تلف الهدي تحت يده او اتلفه ام لا يربى الكتله هذه فيها نكته تقييع عامه المسألة سيد القوي يختلف فيها عن غيره من الاعلى أفاد سيدنا قدس سروه في المعتمد بانه إذا أخل بالاكل أو الإهداء فلا ضمان عليه لو تلف الثلث المعين للإهداء أو الاكل إذ ليس للغير حقا في هذا الثلث وانما هو مجرد حكم تكليفي وهو ان له ان ياكل من الثلث وعليه ان يهدي فاذا لم يمتثل حكم التكليفي فغايته انه عصى واما ضمان الثلث المعين للاهداء او الاكل لو تلف تحت يده او اسلفه فان ذلك شنو مما لا دليل عليه وانما الكلام فيما اذا اتلف الهدي كله او تلف تحت يده قلوا اولياء بتفريط حيث لا ضمان عليه في فرض عدم التفريط فهل يكون ضامنا ام لا المعروف بين الفقهاء أن لا ضمان في المقام بنفس النكته التي ذكرها في ثلث الهدية حيث إنه ليس للغير حق أو ملك في ثلث الصدقه وإنما يجب عليه تكليفا ان يتصدق بالثلث فلو لم يتصدق أصع ولكنه لا يكون ضامنا لكن سيدنا هذه عند نقطة يذكرها بالفقه مرارا وكرارا خدس سره أفاده بأن السيرة العقلائيه قائمة على أن المال المعين صرفه في جهتين يخرج عن ملك الماله بتعين صرفه في تلك الجهات ومقتضى ذلك انه لو اتلفه او تلف تحت يده بتفريطين فانه يكون ضامنا فان نكتة الضمان في قانون الإتلاف وهو من أتلث مال غيره فهو له ضامين أو في قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤديه ان المال محترمون فلا يذهبوا هدرا ومقتضى حرمته ضمانه وان لم يكن ملكا للغير لا شخصا ولا جهتان ولم يكن للغير حق فيه فان ذلك لا يخرج عن كونه مالا محترمان فمقتبا ذلك جنو بمعنىه ومكتبه شوفوا مكتبه اه وين ذلك المال الذي يصرف في المواكب الحسينيه فلو اعطى شخص مقدارا من المال لحدي عبيده وحدي فاضل اللي كان بينهم الموقف في النجف فلو اعطى شخص مقدارا من المال للصرف في الموكب خرج المال عن ملكه بمجرد اعطائه لمن يتصدى عرفا للموكب وان لم تكن له ولايه شرعيه على القاضي وحينئذن فيتعين على من قضى فرضه في الجهة المعينة فلو اكلفه أو تلف تحت يده بتفريط فهل يحتمل سيدنا فهل يحتمل أنه لا ضمان عليه لان المال ليس ملكا لاحد بل السيره قاضيه بالضمان قطعان في امثال هذه الموارد بل صريح اخبار الزكاه هو الضمان لو فرط في المال زكوي مع ان الزكاه ليست ملكا لاحد إلى, الى اخر إلى ذكا قد كان <تصفيق> هل زائد بيبنى ومال بيبنى ومال بيبنى ويلاحظ عليه النقض والحل <تصفيق> اما الناقض فبالمال المنذور التصدق به فلو نذر ان يتصدق بمال معينين فإن هذا المال يتعين صرفه في الجهة المندونة إليها ولكنه لو تلف تحت يده بتفريط أو أكلفه لن يكن ضامنا حتى عنده واما الحال فلأنه حيث لا حق لاحد في المال ولا ملك أصلاً فلا موجب للضلال والاستدلال بالسيره العقلائيه على ذلك مصادره والمورد الذي ذكره على مبدأه ليس ملكا، ولكن على لما بنى المشهور المنصور أنه ملكه. فمن أعطى المال للصرف في الموكب كان المال ملكا لجهة الصرف. كما أن الزكاة وإن لم تكن ملكا للعناوين الثمانية فإن جهة الصرف في هذه العناوين مالكة للزكاة فالنتيجة ان ما أفاده لا خرج عن كونه مصادرتان من جون شاهد وعنضحين لا ضمان فالنتيجة أن لا ضمان وإن كان آثما بالإتلاف لما ذكرنا سابقا أن مقتضى كون الهدي من شعائر الله وأنه صدقة وإحسان حرمة إتلافه ولزوم تسليمه للفقير لو لم يأكل ولم يهدي ولكنه لو أتلت فلا شاهد على الضمان يأتي الكلام